أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخذود أمار ذات الوقود iz hum 'alayha قعود wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma illa بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شهيد من الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا, ثم لم يتوبوا فلهم, عذاب جهنم فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الانهار Zalikal Kalfa Uzul Kabi, Imne Bato Sharabi Kale Shedi, Imne Hu, Hu, Ajubedi,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 فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من بل هُوَ قُرآنٌ مَجِيدٌ فِي لوح مَحْفُوظٍ